لعلنا إن شاء الله نبدأ الآن لأن أرى من ما تأخرنا كثيرا لعلنا نبدأ حتى يتسع الوقت لانتهاء هذا القبر في هذا الرسوع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الوقف المعلوم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه اللحظات وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ونبدأ بعون الله استكمالا لما وقفنا عليه في المرة في السابقة وقد وقفنا عند قول الإمام ابن الجزر رحمه الله عليه والضرة مع وعظ مع أظفهم وصفها جباههم عليه ونبدأ اليوم في باب النين الساكنة والنون الساكنة وما بعدها إن شاء الله تعالى نبدأ من قول ابن الجزر رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن نيم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى بائن على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي أحرفي واحذر لدى واو وفاء تختف وحكم تنوين ونون إظهار إظهام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والبغم في اللام لا بغنة لزم وأظهما بغنة في منه إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ باب المجد والمد لازم وواجب أتى وجائز وحوى وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرق مد تاكن حالين وبطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منتصلا او عرب السكون وققا مسجلا لعلنا نقف عند هذا البيت ونستكمل في المرة القادمة باب الوقت والابتداء فاول بيت معنا في هذا الاسبوع او في هذا الدرس واظهر الغنة من نون ومن مين اذا ما شدداء يقول أظهر صفة الغنة من النون والميم وكما هو معلوم أن حرف النون وحرف الميم اتصف بصفة الغنة فقال العلماء أن مجرد نطق للميم ونطق للنون فيها الغنة ولكن تتفاوت درجات الغنة حسب حالة الحرف. وتعلو أو تداد إذا كان الحرف مشددة, مشددة. إذا كان الحرف مشددة يعني أعلى وقت أو أعلى درجة في درجات الغنى إذا كانت النون مشددة أو كانت المين مشددة وأظهر الغنى من نون ومن نيم إذا ما شددت والتشديد في كل حال من سواء كان تجد الحرف مشدد أصلا إن لم ما الناس وهكذا او شدد لاجل الاضغام من نعمة هذه النون شددت ولكن لاجل الادغام لهم ما يعلمون او لقوم ما كسبتم هذه الميم ايضا شددت لاجل الادغام فسواء كان الحرف اصلا مشددا بذاته بالذات او مشددا لاجل الادغام وسواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة لا بد من إظهار الغنة وكما قلنا قبل ذلك أو أشرنا مقدار الغنة حركتان يعني الغنة لا تزيد عن حركتين فإذا يعني من مطط في الغنة أو زاد فيها فهذا لحب أما مقدار الغنة فهي مقدار حركتين مثل مقدار المد الطبيعي مثل تقدير المد الطبيعي، كما تقدر حركة المد، كذلك تقدر حركة الغنة تماما تماماً. يعني إذا كنت تقدر المد بقبض الأصبع أو بسطك، كذلك تقدر الحركة في بقبض نفس نفس التقدير حركات المد هي نفس تقدير حركات الغنة. فالنون المشددة والنيم المشددة طرقة أعلى درجات الغنة ويقال حرف غنة مشدد أو حرف أغنة مشدد ويأخذ أعلى درجات أو هدوء كمال الغنة قال صاحب التفكة وغن ميما ثم نونا شددى وسمي كل حرف غنة بلا يعني سمي النون حرف غنة مشدد وسمي الميم حرف غنة مشدد أو حرف أغن مشدد وأظهر من منون ومن ميم من إذا ما شدّا وأخشينا الميم إن تسقى بغنّة الدها ذائن على المقتاري من أهل من أهل الأدا من أهل الأدى وأظهرنها وأظهرنها عند باطل أحرف واحذر لذا واو الوثا أن تقتله من المعلوم أن الميم الساكنة الميم الساكنة لها ثلاث الحكم الأول هو الاضغام والحكم الثاني هو الاخفاء والحكم الراء الثالث هو الظهور. فالاضغام إذا أتى بعدها حرف الميم والاختفاء إذا أتى بعدها حرف الباء والظهور في داخله. لكن الإمام الجذري في هذين البيتين او هذه الآيات لم يتعرض لحكم الاضغام ولكن تعرض لحكم الاخفاء. وتعرض لحكم الإبهار إلا أن حكم الإبهار ذكره قبل ذلك إما بقوله قوله وأولين مثل وجنس إن سكن أبدا ففي هذه الحالة أشار إلى حكم الإبهار والمثلين ومثلين كل حرفين مثلين منها الميم ومنها النون وهكذا، فاستغنى بهذه الإشارة ولم نعيدها أو يأخذ من قوله وأظهر الغنة من موم ومن ميم إذا ما والميم في حال الإضغام بطبيعة الحال تكون مشددة فلا داعي للذكر حكم الإضغام فذكر هنا حكم الإغفاء وحكم الإضغار فقال وأخفي أن ان إن تسكن بغنة لدى ذائن على على باء على المختار من أهل أرض كما ذكرنا في شرح نونيا السخاوي أن الميم السكينة إذا أتى بعدها الباء اختلف العلماء فيها بين أمرين من العلماء من مرأى إظهارها ومن العلماء من مرأى إخفاءها وهناك رأي ثالث يقول بإضغام الميم إذا أتى بعدها باء وهذا مرأة بعيد لكن الرأيين أو الرأيين المشوران هو الإخفاء إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها الباء وإظهار الميم الساكنة إذا أتى بعدها الباء لكن الأشهر والأوضح والمقدر في زماننا قد يكون رأي الاظهار عند الباء قد يقول قيل به قبل ذلك أما المأخوذ به في زماننا نحن فهو الإخفاء وهذا هو الراجع وهو المشهور لذلك قال الإمام من باء لدى باء على المختار من أهل الأدى على الرأي الراجع لذلك قال الإمام السخاوي أو تذكرون لكن مع الباء في إبانتها وفيه إخفائها رأيان مختلفان وبعض العلماء استحسنوا الرأيين وقالوا هذا صحيح وهذا صحيح بدون تقديم إلا أن ابن الجدري رجح وقدم حكم الرأي الإخفاء وهذا هو المعمول به حتى في كثير من الشروط القديمة أو الحديثة أيضا قالوا يجب يجب إظهار أو إحضر من إخفاء الميم بالذات إذا أتى بعدها حرف من ثلاث أحرف. بعض العلماء قالوا احذر يعني صاحب التحفة هذا قال قال وحذر لا داعي أن تختفي وحذر لا داعي والوفاء أن تختفي لقربها منها وللتحريف أحرف فعريفي فصاحب التحفة حذر من الحفين وهو الوا والفاء لكن بعض الشروح قالت يجب التنبيه لعدم اخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من الحروف الثلاثة وهي الباء والو والفاء جمعوها في كلمة بوف هذا الرأي الذي يقول بإظهار الميم عند الباء لكن هذا الرأي ليس معمول به الآن أو ضعيف ولكن الرأي الرجع هو اخفاء الميم الساكنة يعني إذا أتى بعدها الباء وأخفي الميم إن تسكن بغلة لدى باع على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي أحروف واحضر لدى واو الوفى أن تختلف باقي الحروف وهي كم يعني عندنا الحروف إذا ضفنا فيها الألف والهمزة بما 29 إذا ضيبنا ال الالف والهمزة في حروف يبعد الحروف, يبقى يبقى الحروف تسعة ثوSam hon عشوين حرف وإذا حدفنا الألف يكون ثمانية وعشرين فكل الحروف كل الحروف التسعة وعشرين تأتي بعد الميم الثاكنة إلا حرف الألف كل الحروف التسعة وعشرين تأتي بعد الميم الثاكنة إلا حرف الايها الحرف الألف لأن الميم الساكنة والالف لا تأتي إلا ساكنة فلا يأتي فلا يجتمع ساكنة فكل الحروف التسعة وعشرين تأتي بعد الميم الساكنة ما عدا ما عدا إيه ما ما عدد ولذلك قال في صاحب التحفة لآلف الليينة لذ الحدة لذ الحجة إذا يبقى تسعة ثمان وعشرين الثمان وعشرون حرب كلهم أتوا بعد الميم الساكنة أخرجنا الميم حرف الميم لأنه حكم الضغط وأخرجنا حرف الباء لأنه حكم إيه الإخفاء يبقى كم يبقى 26 حرف هذه الحروف الستة 26 كلها تأتي بعد الميم الساكنة لكن هذه الحروف بأكملها 28 كلها تأتي بعد الميم الساكنة في كلمتين من كلمتين أما بعد الميم الساكنة في كلمة واحدة كلها أتت معادا ثمان حروف ثمان حروف ما بعد المين الساكنة في نفس الكلمة أخر يعني كمان حروف معناها كذا كم ثمانطش حرف ثمانطش حرف كلهم أتوا بعد المين الساكنة سواء في كلمة في كلمتين أما عندنا ثمان ثمان حروف ثمان حروف بعد المين الساكنة من كلمتين ولم يأتوا في كلمة واحدة الحروف الثمانية مجموعة في قول في هذه الجملة صل ذا غرام صل ذا غرام فيك قبل جنونه خصمي ظلوم يقول الجملة مرة ثانية صل ذا غرام فيك قبل جنونه خصمي ظلوم إذن أفصاد والذال والغين، والثاء، والقاف، والجيم، والخاء، والظاء. هذه الأحرف سمعت لم تأتي بعد الميم الساكنة في كلمة واحدة وإنما أتت من كلمتين. إذن فمن كلمتين مثل أيكم أحسنوا أم أنتم أم جعلنا لو عددنا الستة وعشر حرف كل الستة وعشر حرب أتوا بعد الميم الساكنة من كلمتين أما في كلمة واحدة مثل الضمآن الضمآن أمتى أمثالكم لم يأتي منها ثمان حروف لم تأتي بعد الميم الساكنة في نفس الكلمة يعني لم تأتي ميم الساكنة بعدها صاد أبدا في نفس الكلمة ولم تأتي ميم ساكنة بعدها غين أبدا ولم تأتي ميم ساكنة بعدها ذال في نفس الكلمة أبدا ولم وهكذا صل ذا غرام فيك قبل جنوني تاخذ من كل كلمة الحرف الأول فهذه الأحرف لم تأتي بعد الميم الساكنة في نفس الكلمة إذا عندنا أحكام الميم الساكنة ثلاثة الإضغام ويؤخذ من قول ابن الجذري وأولين مثلين وجنس إن سكن أبغى أو وأظهر الغنة من, من نون ومن ممن إذا مشهدتها والإخفاء ويؤخذ من قول ابن الجذري وأخفيننا الميمة إن تسكم بغنة لنا بائن على من أهل الأدى والإظهار من قول ابن الجذري وأظهرناها إن تباقي الأحرف وأحضر لنا والوثاة أن تقتل ثم انتقل الى احكام النون الساكنة والتنوين فقال وحكم تنوين ونون قلت اظهار ادغام وقلب اخفاء هنا لم لم يحدد اي نون يعني قال وحكم تنوين ونون من هذا المنطلق يؤخذ اي نون لكن الذي يعني متباضل إلى الظهن والمعروف أن التنوين لا ينطق إلا نون ساكنة فلا يأتي فلا يصلح أن يمشي معه إلا النون الساكنة لأن النون متحركة لا تساوي التنوين فالذي يساوي التنوين في النطق هو نون ساكنة فأخذ من هذا المنطلق ومن المشهور عند أهل القراءات وأهل التجويد أن النون الساكنة ملازمة للتنوين فالتنوين حتى في تعريفه قالوا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم المنون لفظا وتفارقه خطا ووقفا والنون الساكنة هي النون التي لا حركة لها أشار كثير من الشروح الجذرية ومن العلماء إلى أقسام التنوين فقسموا التنوين إلى أكثر من 9 أقسام أو 10 أقسام لا يعنينا هذا التقسيم وليس هذا مجالها وإنما مجالها كتب النحو واللغة فيعنينا فقط معرفة التنوين فقال وحكم تنوين ونون يلفه او يعرف او يلقى اظهار اضغام وقلب اخفى ذكرها بالترتيب الاظهار والانغام والاخلاب ذكر اربعة احكام لكن بعض العلماء قالوا أن Nun الساكنة والتنوين لها خمس أحكام، وبعضهم قالوا أن Nun الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام، وبعض العلماء قالوا أن Nun الساكنة والتنوين لهما ثلاث أحكام، وكلهم تكلموا في نطاق واحد، يعني لو أخذنا كلام الأئمة الثلاثة او الآراء الثلاثة. لو وجدنا أن الكل متفق على على على قول واحد بعضهم قالوا النون السكينة والتنوين له خمس أحكام وهي الإظهار والإذغام بغنّة والإذغام بغير غنة والإقناع والاختفاء وطريق آخر قالوا النون السكينة والتنوين لهما أربعة أحكام وهي الإظهار والإذغام بنوعين بنوعين فولكن قسم الإذغام إلى إضغام بغنة وإضغام بغن غنة ولكن في التقسيم النهائي أنه حكم واحد والإقناب والإخفاء إذن لو نظرنا إلى هذا القول ما وجدنا فيه فرق بينه وبين القول الأول إلا أن القول الأول فرع الإضغام إلى حكمين والقول الثاني جمع الحكمين في حكم واحد ولكن فرق في التعريف بينهما أو في كيفية النطق. الربيع الثالث قال أن ثلاث أحكام: الإظهار والادغام والاختفاء وحدث الاقلام وادخل الباء مع حروف الاختفاء. ادخل الباء مع حروف الاختفاء. وقالوا أن الاختفاء القلب نا... الإقلاب نفس الاختفاء. الاقلام نفس إخفاء، فقالوا ثلاث أحكام: الإضغاء، الإضهار، والإغام، والإخفاء. لكن المعروف والمشهور هو أربعة أحكام كما ذكر الإمام الجذري رحمه الله عليه وغالب كتب التجويد والقرآن. فقال: وحكم تنوين ونون اللف إضهار وإغام وقل بإخفاء. فبدأ بالحكم الأول. فعند حرف الحلق أظهر يعني حروف الأظهار هي حروف الحلق وهي وهي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء هذه الأحرف ستة كثير من العلماء يعني بعضهم جمعها في كلمة أخيها كعلم الحازه وغير القاسرل وبعضهم يعني الإمام الشاطبي قال ألا هاج حكم عما خاليه غفلة ويعني على كل جمع الحروف حروف الأظهار في جملة حسب ما تيسر له لكن المشهور أنها حروف الحلق الهمد والهاء والعين والحاء والغين والحاء والخاء والغين والخاء على حسب مخارج الحروف ثم لأقصى الحلقي همد هاء ثم الوسطي عين الحاء ادناه غين خاءها والقاف اقصر اللسان يعني الحروف الستة هذه هي حروف الايه الاظهار فكل القراء اتفقوا على ان هذه الاعرف الستة حروف الاظهار ما عاد الامام ابو جعفر اخفى أن اخفى النون السكنة والتنوين عند الغين والخاء فحروف الاظهار عند الامام ابو جعفر كم أربعة الهمز والهاء والعين والحاء وحروف الإخفاء تزيد حرفين منها الغين والخاء واستثنى من ذلك كلمة المنخلقة وينغض ويكون غنيا هي خلاف عند الإمام جعطل هذا ليس تفصيل مذاهب القراء لكن المشهور أن حروف الحلق هي حروف الإظهار فقال عند حرف الحلق أظهر والدقم الإضغام والدغم اللام والرى لا بغنة لذن يعني بدأ بالإضغام بغير غنة عندنا الإضغام ينقسم إلى قسمين إضغام بغنة وإضغام بغير غنة فالإضغام بغنة يأخذ الراء واللام بغير غنة عفوا يأخذ الراء واللام والإضغام بغنة يأخذ الميم و تلبية آ... ال... ينمو الياء والمي والنون والميم وال... والواو أو يؤمن كما جمعها الإمام مبدالجزري الياء والواو والميم والنون هذا بالنسبة والضغم في اللام والراء لا بغنة لذن وأضغرا بغنة بيؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنوانه الحروف الستة حروف الاضغام اللي في كلمة يرملون على حسب التقسيم الياء والراء والمين واللمون والنون كلها لم تأتي بعد لم تجتمع مع النون الساكنة في كلمة واحدة إلا حرفين وهما الوا والياء لم يأتي أي حرف من اه الاضغام الستة بعد النون الساكنة في نفس الكلمة الا الاول ياء واذا اجتمعت الاول ياء في مع النون الساكنة امتنع الاضغام لماذا؟ قالوا لان الاضغام في كلمة واشدة ينقل الكلمة الى معنى اخر فيشتبه بالحرف المضحف اصلا يعني لو قلنا دنيا واضغمنا تصير دية وهذا يعني نقل الكلمة من معنى الى معنى اخر وسوان قوان نقل الكلمة من معنى الى معنى اخر ولذلك قال الامام الشاطبي مخافة اشباه المضاعف اثقلة مخافة اشباه المضاعف اثقلة اختلف العلماء في الاضغام بين الاضغام الكامل والاضغام الناقص عندنا نبدأي نبدأيًا بالنسبة للاضغام عندنا اضغام بغنّة يأخذ كم حرف اضغام بغنّة يأخذ كم حرف هذا سؤال اضغام بغنّة يأخذ كم حرف ما هي حروف الاضغام بغنّة أربعة يني إنتاج والاضغام بغير غنة يأخذ كم حرف إنتاج الراء واللام إذا لما تعرض العلماء لل الكامل والناقص اختلفوا على مداه فريق قال الاضغام الكامل عند الراء واللام وحجتهم في ذلك قالوا ذهاب الحرف والصفة معا كيف في حالة الإضغام تدخل النون في حرف الإضغام يعني ما يعمل مثلا كيفية الإضغام أنك تدخل النون في الياء أو بالمعنى العام بالمعنى الظاهر احذف النون وشدد الياء إذن أين ذهبت النون حذفت كذلك في حالة الاضغام بغير قن ايضا احذف النون وشدد الراء من الرصف احذف النون وشدد اللام ولكن لا تعلمون فقال الطريق الاول الاضغام الكامل هو عند اللام والرأى لماذا كامل؟ لماذا سمي كامل؟ سمي كاملا لان الحرف تذهب باكمله لان الحرف ذهب أكمله والطريق الآخر عقل والاضغام الناقص هو الاضغام بغنّه لماذا قالوا لأن الحرف ذهب وبقى وضقيت صفته وضقيت صفته فهذا هذا الرأي قال حروف ال الناقص هو عند الراء واللام لأن الحرف ذهب ولم يبقى له أثر والاضغام الناقص عند حروب الإضغام بغنة لأن الحرف ذهب وبقيت صفته فهذا ليس إضغام يعني على سبيل المثال عندنا شجرتين أو نخلتين واحدة قطعناها من فوق الأرض والثانية اقتلعناها من جذورها أيهما يعتبر قطع كامل الذي قطع في فوق الأرض ام الذي اقتلعت من جذورها الذي اقتلعت من جذوره هو هو القطع الكامل لماذا؟ لأنه لا يبقى أثر للشجرة او للنخدة اما القطع الذي على وجه الارض ناقص لماذا؟ لأنه بقى أثر بقى, بقى أثر للشجرة المقصوعة والنخدة كذلك الإضغام بغنية والإضغام بغنية الإضغام بغير غنة حدث كامل الإضغام بغير غنة حدث كامل والاضغام بغنة حدث ناقص لأن في حالة الإضغام تروح في النول تدخل في الحرب فالاضغام بغنة لا يبقى لها أثر والإضغام بغير غنة يبقى لها أثر هذا أول رأي الرأي الثاني قال الإضغام الكامل الاضغام الكامل عند حروف لم نرى لم نرى الراء واللام وزادوا معها النون والمين وحجتهم في ذلك نفس الحجة الأولى والاضغام الناقص عند الواو والياء كيف هذا يعني كيف نقول ونحن عندنا النون والمين من الاضغام الغنّ فكيف الوفق بين هذا القول والحقيقة عندنا اصلا النون والمين ابغام بغنى اصلا وهو قالوا ابغام كامل لانها لا يطبقى لها اثر كيف هذا والمين فيها غنى والنون فيها غنى بالنسبة للنون والمين والواو والياء العلماء اتفقوا على أن غنة الغنة في الياء والوار غنة النون الأولى غنة النون المدمجة هذا لا خلاف بين العلماء فيه واتفقوا على أن غنة النون النون في النون النون في النون اتفقوا على أن غنة النون في النون هي غنة النون الثانية وليس غنة الأولى حتى لا نبعد الكلام او لا نشتت الـ الـ الـ الكلام عندنا الادغام بغنه وادغام بغير غنه الادغام بغنه الفريق الأول قال الكامل هو الادغام بغنه بغير غنه والناقص هو الادغام بغير غنه الفريق الثاني قال الادغام الكامل هو عند لما نرى الراء واللام وزادوا معهم الميم والنون فحجتهم في ذلك ان الميم والنون فيها غنة ولكن الغنة ليست غنة النون. يعني لما نقول من هذا إضغام كامل أم إضغام ناقص لما نقول من نعمة أسألكم سؤال من هذا يسمى إضغام كامل أم إضغام ناقص لا أحد يجيب ممتاز آه من نعمة إبغام كامل أم ناقص؟ على الرأي الأول إبغام ناقص على الرأي الثاني إبغام كامل قالوا كيف وأصلا في غنة قال لا الغنة الموجودة ليست غنة النون ليست غنة النون الشاكنة وإنما غنّة النون التي أطغمت فيها، يعني من نعمة. قالوا هذه الغنة ليست غنة من، وإنما غنة النون في نعمة. مما قالوا هذه الغنة ليست غنة النون. النون خاصية أصل، وأما الغنة الموجودة هي غنة المين لعل المعلومة وضحت أو نزيدها إيضاح أكثر من ذلك. فعلى هذا الرأس الغن الباقية الغن الموجودة في النون والمين الإن暗記 النون والمين قالوا هي غنة النون والمين وليس غنة النون الساكر والإن了吧 كما هو معلوم من يعمل ونوى لان الياء والواو ليس في غنة فلا يستحيل يقول أنه هذا إنغام كامل لان الياء أصول ما في غنى والواو فيها غنى فإذا الغنة البقية هي غنة الموه. دابا بالنسبة لل للإذعام الكامل والناقص. كما قلت قبل ذا من قليل، العلا العلماء اتفقوا على أن الإذعام عقل. العلماء اتفقوا على أن الغنة في الأولية غنة الموه السكينة الأولى. هذا لا خلاف فيه. ونزل كل الكل أجمع على أن هذا عند هذين الحرفين ضغف إيه ضغام ناقص واتفقوا على أن الغنة الموجودة في من نعمة هي غنة النون الثانية واختلفوا في غنة الميم بعضهم قالوا ااا مم اختلف العلماء في هذا في هذه النقطة بعضهم قالوا الغنة البقية هي غنة النون الساكنة وبعضهم قالوا الغنة هي غنة ال الميم الموجودة وليس الغنة النون هذا يعني قد أرى أن نحن أفصل الكلام فيها بدون يعني مش عندنا قول بدون فائدة يعني ما كان تحتاج إلى كل هذا الوقت الحكم الذي بعد ذلك والقلب عند الباء بغنّة كذا لخف لدى باقي الحروف أخنة الحكم الثالث وهو حكم الاقلال وهو إذا أتى الباء بعد النون سكنا وكيفية الاقلال تماما كما نطق الإخفاء مع الميم السكينة نفس نطق الاقلال هو نفس نطق الميم السكينة لأن النون إذا أتى بعد الباء تطلب ميم وبعدها الباء فيتذق النطقان نطق الميم السكينة الأصلية ونطق الميم المبذلة من النون مثلا مية النون. فحكم الإقلاب إذا أتى بعده الباء وباقي الحروف بعد حروف الإظهار وبعد حروف الإضغام وحرف الإقلاب هي حروف الاخفاء حروف الاخفاء جمعها صاحب التحفى في قول الصف ذاتنا كم جاد شخص قد سمع ضم طيبة يزيد فيه توقع بعض ظالمة. كذلك آآ جمعها أكثر من عالم في جملة أو أبيات كما تأثر له منها قول القائل جده شكرا كي تراه تاويا دا دال جماه ذو ظلال طالبا قبل صب في سواه تاخذ من كل كلمة الحرف الأول ولكن المشهور هو البيت الذي أتى في كحبة صف زاتنا كم شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالمة لعلنا نتكلم على باب المد سريعا وإن كان باب المد يحتاج إلى تفصيل ولكن نشير إليه سريعا حتى عشان الوقت يعني أوشك على انتهاء أو قد يكون انتهى. فقالوا المد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبث في هذا الباب ذكر المد الفرعي وفي أول المقدمة ذكر المد الطبيعي, المد الطبيعي والمد الطبيعي هو الذي ليس بعده همز ولا سكون، وهنا ذكر المد الفرعي وهو الذي بعده همز أو سكون وأشار إلى أقسامه أشار إلى أقسام المد الفرعي وقال إما لازم وإما �اجد وإما جائز وهو وقصر ثبت يعني المد والقصر ثبت هنا في هذا الباب والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو يعود على المد فبدأ من تقصير الأقسام من الثلاثة عندك لازم وواجب وجائز فعرفها فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد يعني المد اللازم هو الذي أتى بعده سكون لازم في حالة الوصل وفي حالة الوقت وهذا اتفق قول القراء على مده ست حركات ولا يجوز قصره والمد الأمجاء بعد حرص مد ساكن حالين يعني في حالة الوقفي وفي حالة الـ الـ الوصل والمد اللازم يشمل المد الكلمي ويشمل المد الحرفي وكل منهما مثقل أو مخطل وواجب الإنجاء قبل هنزتي متصلا إن جمع بكلمتي المد الواجب هو المد المتصل المد الواجب هو المد المتصل الذي أتى بعد حرف المد همزه بنفس الكلمة وواجب المد لا يجوز قصره حتى الإمام من الجدر رحمه الله قال تتبعت كل القراءات فما وجدت أحدا يحصل المد المتصل فما وجدت أحدا يقصر المد المتصل ولا يقل عن ثلاث حركات وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكيمتي وجائز إذا أتى ممتصلة أو عرض السكون وقفا مستجلة المد الجائز يشمل نوعين يشمل المد الممتصل ويشمل المد العارض ومعنى جائز يعني يجوز قصره كل ما جاز قصره فهو وكل ما امتنع قصره فهو واجب فالمد الجائز هو المد المنتصل ويأتي بعد حرف المد همزة في كلمة أخرى والمد العارض الذي بعده سكون عارض في حالة الوصل وفي حالة الوقت وكل من النوعين يجوز فيهما القصر والمد فالمد اللازم هو المد اللازم يشمل, المتص... يشمل الكين والحرب والمد الواجب هو المد المتصل والمد الجائز هو المد الع... المتصل والمد العارض لعلنا نقف عند هذا البيت وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ باب التجويد وباب المقطوع والموصول إن شاء الله وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم